وتبرئ الأكماه والأدرة بإذني وإتخرج الموتى بإذني وإذ كففت بلي سرائي عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين تفروا منهم إن هذا إلا تحضير وَإِذْ أُوحِيتُ إلَى الْحَوَارِينَ أَنْآمٌ بِوَبِرَتُو لِي قَالُوا أَمَنَّا وَشَهِدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَدَنَا مَضِيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَيُّنَزِلَ عَلَيْنَا مَا إِدَهْ مَا قالت تَقُولَ اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَن كُلَّ مِنْهَا وَتَقْمَ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ